أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل ويؤخركم إلى أجل وسمى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فإني كلما دعوت فَلَمْ يَزِدْهُمْ دَعْوُهُ إِصْرَارًا بِأَنِّي دَعَوْتُهُمْ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَنْتَهُوا إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا, جعلوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَغْفَرُوا اسْتِغْفَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِصْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربكم إنه كان تسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأنباد وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله بقارا وقد خلقكم أقوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سمابات طباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله جعل, أنبتكم والله, أنبتكم والله جعل لكم الأرض والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بصاطا تسلكون منها سبلا فجادا وقالوا غربت بك قالوا قالوا رب انهم عصوني واتبعو من لم يجد هاله وولده الا خسارا فمكروا مكرا قبيرا وقالوا لا تذروا آلهتكم ولا تذروا النجم ولا سواه ولا يغوصوا في البحر يضيعوا قمنا سرا فقد اضلوا كثيرا ولا ولاد الذين ظالمين الا قال لا مما خطيئاكم اغرقوا فادخلوا نار ولم يجدوا له فلم لهم من دون الله اصرا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ذيارا إنك أنتظرهم يغلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولفالدي ولماذا دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذن الوالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هذ إلى الرحدف آمنا به ولا نشررك برنا أحد وأ تعالى ج ربنا م التخذص صاحبةة ولا بلد وأ كان يقولور سفي هنا على الله شف وأ وظّ ال تقول الإنس الج على ألا تقولج على أنقال تقول الإنس والجن على الله القذباء وأنه, وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم غنوا كما غنانتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمست السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلك كُنَّا طَرَائِقَ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ذلك دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَن لَّمْ وَأَنَّ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الأرض وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فَأَنزَلَ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلْنَا كَلِمَةَ التَّقْوَى لِلَّذِينَ آمَنُوا هُمْ مِنْ أَمْنِهِمْ وَمِنْ عَذَابِهِمْ وَمَا فألف استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غذقا لنفتنهم فيه فمن يعرض عن ذكر ربه يسنكه عذابا صعدا فأن المساجد لله فلا تدعوه مع الله أحدا فأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي بلا أشرك به أحدا كلإ لا أعملك من الله غَإي إن لا أك لكم كلإِني لا أمك لَكم قظم ب رشد كلإِني لا يجيلني من الله أحد بللا قُبللا أجد مندونه محدث إلا بلغَم منَ الله رسات وما عصل الله هم ررسله فإِن لهنا رجه النَّما خالدين فيها أبدا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 لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَاهُ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا رُبَّمَا فَمَا ذَا إِلَّا مَا أَنزَلَ الرَّسُولُ مِنْ رَسُولٍ تَعَالَى مِنْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليم الغيب فلا يغير على غيبه أحدا إلا من أذن رب الرسول فإنه يسبق من بين يديه ورصد ممن بين يديه ومن خلفه يراقب ليعلم أقد أبلغه رسالات ربه فأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيهم يا يوم. أيها المزدمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزدمل قل من ليلة إلا قليلا نصفه أبين قص منه قليلا أوزد عليه مرتد القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقضى مطيلا إن لك في النهار سبحان طبيلا فاذكر وذكر اسم رب ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغلم لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إلا, إلا هو رب المشرق والمغلم لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني بالمكسبين أولي النعمة ممهلهم قليلا إن لدينا آكالا وجحيما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 فَعَسَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْضًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَجُ الْبِلْدَانَ شِيبًا السماء مُهُ قَطِرٌ مِهْتَمَ مِهْتَمَا دون سي وكيف تتخون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وتنزه وطائفة من الذين معك فالله يقدر الليل والنهار علم أن لا, لا تعصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيستر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون, وآخرون يغضبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيستر منه وَقيمُ قَ تآاتُ الذَّكات وأقد غ الله قضَ حسَن فما تقد مؤهفسك من قَْه تجدوه عمضَ الله هو قير وأع وما أجراء قِر الله فِ الله غَكُر الرحيم الله الرحمن الرحيم يا أيحلم الت ففآز قدفَ ففي ع ف فاهرمزفاد فدرز فاهجر ولا تمنعه تستكثر فدرز فاصبر فإذا نغير في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن, در ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا فبنينا شهودا ومهت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد فلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه استعودا إنه فاكتر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبطر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحظ يؤثر ان هذا إلا قوت البشر سأصليه سقر وما أدراك كما سقر لواحة للبشر وما أدراك كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر فما جعلنا أصحاب ماجعلنا أصحاب النارِد م لا إك ثمما جعلنا إَهمم كدلا في التتلد الذيين كَفرواليستتِنا الذينَ أُوت الكتاب وَزاد الذينَ آمنوا إمانهم وَلا يتاب وَلا يتاب الذيين أُوت الكتابمننونَ بل وَقُونَ الذينَ في قُلواوبِهِم م رغ والالكافِرونَ ما أرااضَ الله بِه مَاء فذلك يغل الله من يشاء ويهدي من يشاء فما يعلم جنود ربك إلا هو فما هي إلا ذكرى للبشر فاللا والقمر والليل إذ أدبر فالصبح إذا أسفر إنها لا إحدى الكبر نذيرا للبشر لما شاء منكم أن يتقدم أو يتأخره كل نفس مما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن قئم المسكين نكسغ وكنا, نخوغ وكنا نخوغ نكسغ يوم الدين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكسغ يوم الدين اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة فحلوين بانهم حمر مستنفرت مرت من مقصورة بل يريد كل منهم منهم أن يؤتاس خفاً بل يريد كل مدئ منهم ان يؤسس خفاً منشره قلبا لا, لا يخافون الاخرة قل لا انه يريد تذكره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 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وإذا برق البطر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر بل لا لا بطر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وقر بل, بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره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 وظن أنه الفراق فالتفك الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كسب وتبلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أي عسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن قفطا من مني يمنى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 إن لديهُ استستبلة إشاكر وَإما كفة إن أعنا لل الكافين ساس وَغلَ ووسغيرة إن الأبرار يشون مكأسنا كان م تأسًا كان مزاج هذا العافة عين يش بهه بعض الله فجرونها تفكيرةفونَ منذ ما يخافون يَغْما كان شركه مستقييرة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 متكئين فيها على الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين على الأرائق <تكئين فيها على الأرائك> متكئين فيها على الأرائق متكئين فيها على الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية ضلالها وذانية عليهم ضلالها وجللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهن بأنيته من فواط ومأكباد كانت قوارير قوارير كانت قوارير قوارير كانت قوارير قوارير فيها كأسا كان مزاجها جزيلًا عنا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ماتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا آليهم تياب سودس قضر واستبرق وحلوا واستبرق وحلوا أسابر من فغة وثقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء او ما سحيكم ان هذا كان لكم جزاء او سحيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاسبل لحكم ربك فلا تصح منهم اسما أو كفورا وذكر اسم ربك بكره هو اصيلا من الليل فاسجد له وسبحه العليا قبيلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون ضراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فإذا شئنا بذلنا أمثالهم تبديلا تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والوالمين أعز لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفة والعاصفات عصفة والناشرات نشرة والفارقات فرقا والملقيات ذكرى قدرا أو نزرا إنما توعدون لذاك فإذا النجوم طمست وإذا السمااع أوكرجة وإذا الجبال نوسة وإذا الرول فإ النجوم القومسة وإذا السماع أوكرجة وإذا الجبال نوسة وإذا السل الأقيت لأ يوم أجلد ليوم الفصل وما أاضها كماها يوم الفصل وإن يومئذ للمكذبين ألم نقل الأ ثم نذبهم الخرين فذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه, فجعلناه في قرار مكين بلا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وَوَجَعَلْنَا و... فِيهَا رَأْسًا وَجَعَلْنَا فِيهَا, رما... فيها رَبَاتٍ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَا قِمَمَ آبَارًا بَيْنَ يَوْمٍ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطَفُ مَا بَيْنَ يُخْطَفُ إِلَى ظِلٍّ ذَلِكَ كَانَ يَلْقَوْنَ إِلَى كَيْفَ يَلْقَوْنَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِتَكَذِّبُونَ يَكَادُ لا واديل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كانه جماه صفر قيل يوم عيد للمكذبين هذا يوم الفصل هذا يوم لا هذا يوم لا ينطق ولا يذن له فيعتذرون هذا يوم الفصل بيل <تصفيق> يوم إذن للمكذبين <تصفيق> هذا يوم, يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون بيل يوم إذن للمكذبين هذا يوم الفصل نمعناكم بالأفلين فإن كان لكم كيد فكيدون بيل يوم للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون فباكها مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين فإن يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون فإن يومئذ للمكذبين فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فإن يومئذ للمكذبين فبأي حبيث بعده يؤمنون. الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ الحظيم الذي هم فيه مختلفون قل لا سيعلمون ثم قل لا سيعلمون ألم نجعل الأرضم هذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا فجعلنا نهما قنسباتا فجعلنا الليل لباسا فجعلنا النهار معاشا فجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا فانزلنا من المقصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتونا فواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت صرافا إنجه كانت م صاد للواغين معبا لا بثين فيها أحطاب لا ييدقون فيها بررض ولا عشراب إلا حميم هو غ الساق إنهم كان لا يرجاء بذااء أو بآياتنا كزاب. وكل شيء احصيناه في فكل شيء احصيناه كتابا قد وقوفا نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا جنات وحنابا وقعايب اطرابا وكاسا ذهاقا لا يزوقون لا يسمعون لا يشربون فيها لغضا ولا كذابا جزاء من ربك خطاء حساب الرب السماوات بالأرض مما بينهما الرحمن لا يملكون منه قطابا ذلك اليوم يوم يوم يقوم, يوم يقوم, يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا مَنْ ألن له الرحمن وقال صبابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا عنا إن أنذرنا. اظناكم حذااب فربا يوم يغر المرك قولوم يينغ المرك قدمة ذا يقول الكابر يالَني قك القاب الله الرحمن الرحيم وال زعاات غرق والنا شقاات نشقاء والسابحاتح غرح والصاببحاتسببح ف السابقات سببخاف يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوبا يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الأتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالغادي المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فقدم وعصى ثم أذبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخدة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أآتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فصواها وَأَرْسَلَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ طَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ منها بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ من مِنْهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَجَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا فَتَاعَ لَكُمْ يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت اليحيم لمن يرى فأما ما طغى وآثر الحياة الدنيا فإن اليحيم هي المأوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ييان مرساها فيما آت من إلى ربك موتهاها إنما آتمو ذن من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبطوا إلا عشية أو ضعاها